أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم بتسجيلات الروضة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإشبار الجديد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وشيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآزواجه وجريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وجريته وآل كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالات في النار. فكان من المفترض أن يكون هذا هو مجلس شيخنا الشيخ عطاء حفظه الله، إلا أنه كما تعلمون قد أعطى إجازة لثلاثة أشبيع أحل فيها إن شاء الله عز وجل محله في الإلقاء يعني في هذه السلف يعني حتى لا تنقطع هذه العادة الطيبة. وفي الحقيقة يعني يحتار المرء إذ كان قد دهج بهذا الدرس يعني أنا فوجئت أن إخواننا قالوا لا نريد أن نقطع هذا اليوم من العمل فلتجلس مكان الشيخ وتحدثنا فاحتار المرء في الحقيقة يعني أي شيء يحدث فيه الفضلاء أمسى لكم ولما كانت خطبة علو الهمة وهي الخطبة الأخيرة كانت قد أثرت في إخواننا وتلقيت مكالمات كثيرة في حول هذه الخطبة والتي قد يعني أذن الله عز وجل ان يكون فيها شيئا من البركة حتى أنه قد اندفع بها بعض إخواننا الذين كانوا خاملين قبل ذلك وكانوا قد أخبروني بذلك فأردت أن أمدها شيئا ما والخطبة كما تعلمون أنا أهتم بادئ ذي بدء في الخطب او المحاضرات او المنهج التربوي عمتا بضرب الامثلة لان المرأة لا يستطيع ان يسير في طريقه الى الله عز وجل الا اذا رأى بين يديه لا يستطيع المرء ان يسير الى الله عز وجل الا اذا رأى اسوة على الطريق لذلك فان الله قص على نبيه قصص السالفين له يرى النبي عليه الصلاة والسلام اذا ما رأى اخوانه من الانبياء قد حدث لهم مثل الذي يحدث له تصبر وقد ذكرت حينما ترجمت لاخوانكم الامام البخاري ذكرت كلاما قيما لابن الجوزي ما فحواه انه قال انما قال ذلك في صدر كتابه الاذكياء قال ومن فوائد التحدث عن الشلف هذا فحوى ما قاله ومن فوائد التحدث عن الشلف ان ياتشي بهم العاقل الذي فيه نوع امتثال إذا ما حكيت لك مثلا عن الذين كانوا قد قضوا أعمارهم في العبادة والقيام والصيام وغير ذلك فالإنسان نفسه خلقها الله عز وجل بشيء بكلهم معين إذا ما حدث عن أمثال هؤلاء تشكلت على شكلتهم. وأنشد في ذلك ابن الجوزي للرضي فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أعد ديار بشمعي يعني إذا لم نستطع أن نأتي لك بأسوة ماثلة ماثلة تنظر إليها بعين رأسك فلا أقل من أن نذكر لك حكايات السالفين وكيف كانوا يشوسون العبادة والسير في طريقهم إلى الله عز وجل فيحدوك ذلك على السير وعلى الامتثال وعلى أن تغذى الشير لله عز وجل على من والهم فشير السلف كما يقول ابن الجوزي تدفع الإنسان الذي فيه نوع استعداد نفسه لها قابلية فيه نوع استعداد لأن يأتسي بهؤلاء فإذا ما ذكرت له هؤلاء فيه يأتشي به وهي أيضا تأديم للمعجب برأيه وهذا في الحقيقة هو لعله أن يرتب في المرتبة الأولى الطالب الذي ولج في العلم العلم وحش في طلبه وحش وفي وبعد تحصيله فهو وحش ايضا في طلبه شديد عشر يحتاج إلى بجل المهج لتحصل على شيء منه وكما قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وهو أيضا إذا حصلته بين جنبيك فهو أيضا وحش ربما أكلك لأنه يأتي بآفات إذا ما دخل على النفس الجاهلة يأتي بآفات وسلطان العلم كما قيل أشد من سلطان الملوك الملك الذي في مكانه متوجن لعل العالم أن يكون سلطانه بل لا أقول لعل على التشكيك بل سلطانه أشد من سلطان الملوك فهذا الرجل يحتاج الى تأديب، وقد اتسع الخرق على الراخر كما يقولون ولن يستطيع المرء ان ياتي لكل انسان منا بمرب قائم على راسه فماذا يفعل اسرد عليهم سيره السلف فاذا ما علمت انت يعني قمت الليل مثلا بالامس بركعتين قرات فيهما بما شاء الله عز وجل فاذا ما علمت مثلا ان علي زين العابدين كان يقوم الليل بألف ركعه وكان لا ياتي فراشه كل ليله الا زاحفا فإذا فاذا استوى على فراشه نظر الى ابيه وقال أو نظر إلى من حوله وقال شبقنا العابدون ويبكي فأنت إذا ما قرأت عن مثل هذا الرجل توم تحكر عمله تعرف أن أنت ما عملتش حاجة فهذا يكون تأديبا للمعجب برأيه اللي فكر نفسه حاجة يتأدب إذا ما تليت عليه مثل هذه الآثار فأردت كما قلت امتدادا لهذه الخطبة خطبة علو الهمة أن أرضفها بمثال وأن أستفيد فيه شيئا من الاستفادة هو مثال فريد عجيب حقا في يضرب مثالا لرجل علت همته حتى قضى عمره أجمع يبحث عن قضية واحدة حتى صبى بها وحاز قصب الشبقي حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بنفسه هذا الرجل هو سلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه قصة سلمان في البحث عن الدين وفي البحث عن العقيدة وفي البحث عن شيء يستقر ويميل إليه قلبه قصة طويلة إن دلت فإنما تدلك على كيفية البذل الحق كيف بذل سلمان رضي الله عنه وترك الجاه والمال والسلطان والمدح والسناء ترك كل شيء حتى يصل إلى ما يريح الله عز وجل به قلبه فهذا كما قلت لكم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال سلمان منا آل البيت وأنا أقول روي عنه لأنه غمز في هذا الحديث غمز فيه بضعف سلمان منا آل البيت وقد صدق الشاعر لما قال فكم عز الإسلام سلمان فارسا وكم أزل النشيب أبا لهبي فقصة سلمان إن شاء الله عز وجل نذكرها لعلها أن تأخذ مجلسا واحدا أو أن تأخذ أكثر من ذلك ولعلها أن تكون بمثابة كما قلت امتداد لهذه الخطبة ولعل الله عز وجل أن يبارك فيها قال الإمام أحمد وبالحقيقة أشار البخاري إلى هذه القصة إلى غير ذلك لكن القصة السلمان بتمامها كاملة هي في مشند الإمام أحمد وأنتم تعلمون أن المشند إنما يصنف لكل صحابي على حدة فبدأ الإمام أحمد مشنده بالخلفاء الراشدين ثم كمل العشرة ثم أكمل المشند على هذا النحو لا يشترط الإمام فيه الصحة وإنما يأتي مثلا بأبي بكر فيذكر كل محفوظه في مشند أبي بكر كل حديث يحفظه أحمد عند لأبي بكر رضي الله عنه هو الذي يرويه فإنه يرويه في هذا المشند الذي أودعه لهذه الأمة رحمه الله ورضي عنه لا أتقيد كما قلت لكم بالصحة فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إشحاق أو قال عن ابن إشحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة الأوصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال حدثني سلمان الفارسي من فيه محمود بن لبيد هذه لطيفة في السند لأنه سلسلة في آخره بالصحابة فمحمود بن لبيد هذا صحابي على القول الأظهر من أقوال أهل العلم وهو صاحب المتجة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في فيه ماء ومجه في وجهه أو عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجهة مجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمضمض وأخرج الماء بعض أهل العلم لأنه كان ابن ابن من لعله يكون مميزا لكن أنه من لأجل أنه ميز يعني علم أن النبي تمضمض بالماء فميز ذلك في طبعا الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة هذا في الأصح طبعا أنا أعرف ليه هذا الكلام لأن هناك الآن بعض الناس يطعمون في بعض الصحابة أنهم ارتدوا عن الإسلام ثم رجع إليه مرة أخرى فهذا الرجل عرف النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه وأقول لقيه ليخرج الأعمى لأنك إن قلت رأى النبي فقد أخرجت الأعمى نقول لقيه ليدخل الأعمى في الصحاب، فهو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته رج محمود بن لبيد صحابي وعبد الله بن عباس صحابي وصاحب القصة هو سلمان رضي الله عنه صحابي وهذا أيها الإخوة غالبا أو أقول بالجزم جازما أنه هو الذي يحدث في روايات الصحابة الذين لم يدركوها عبد الله بن عباس هذا تأخر إسلامه فإذا ما روى شيئا في صدر الإسلام يعني حكى لك مثلا عن عذاب خبار طب أين رايته شفت فين هذا الكلام في غاية الأهمية لماذا لأنه طعن على أبي هريرة رضي الله عنه به وهذا أنا أذكره كثيرا قال أبو هريرة حدث عن زينب ومات الزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام فكيف حدث عنها أبو هريرة الذي أسلم عام البعوث في آخر في عام تمانية كيف يحدث عنها أبو هريرة رضي الله عنه فهذا الذي يسمى مرسل الصحابي الصحابي إذا أرسل يعني حدث عن واقعة لم يدركها هو ولم يعاصرها فيكون هذا حديث متصر ليه؟ لأن الصحابة لا يحدثون إلا عن بعضهم قال ابن عباس وحدث عن عن, عن شيء لم يدركه فأعلم أنه حدثه عن بعض الصحابة أما بال بال هذا بالسبر يعني بالبحث والنظر أما إذا حدث عن التابعين فإنه يذكر أسماءه يعني قل حدثني مثلاً محمد بن كعب مثلا حدثني فلان يذكر اسم هذا التابعي الذي حدثه يبقى الصحابي لما يحدث عن وقعه هو لم يدرك يبقى ايه يبقى هو ادركه والحديث متصل وهو صحيح قال حدثني سلمان الفارسي من فيه وهذا تأكيد من ابن عباس ستراه كثيرا في غضون هذه القصة وقد نظرت في ذلك وفكرت فقلت لعل ابن عباس وجد طعنا من المبتدعة الخوارجي أنا ذاك فارد أن يؤكد أنني إنما أخذت هذا الحديث من شلمان رضي الله عنه فأكد ذلك قائلا من فيه يؤكد ذلك مع أنه طبعا هو المعلوم ما من هيقوله منين وإذا حدثه يبقى من فيه لكن لعله يؤكد ذلك وأنت في سنايا القصة سترى أنه كل موضع يقول قال ثم يسرد قال ثم يسرد لعله يؤكد ذلك قال شلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسي وفي هذا نكتة عظيمة وهي أن سلمان يترجم لنفسه وهذا هام جدا الأصل أن الرجل لا يمدح نفسه لكن إن اضطر إلى ذلك لأجل أنه يرى أن أحدا يأتش به فيندب له بل يشتحب وربما وجب عليه أن يمدح نفسه وهذا أمر أيضا أنا أكرره كثيرا لأن أكثر إخواني لا يعرفون العالم إذا ترجم لنفسه أو أقر بترجمة نفسه على يد أحد طلابه في حياته فهذا لا بأس به مطلقا وهذا كما ترون ترجم سلمان الفارسي لنفسه بل قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم عبد الله بن عباس الذي كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من البكاء هذا الرجل تظن أنه قد قل ورعه حتى يترجم لنفسه يقول أنا من الراسخين في العلم يمدح نفسه لا تدري لعل أن أهل البدع أكلوه وأكلوا طلابه وأكلوا زمانه فإذا به مضطرا يمدح نفسه وهذه عائشة رضي الله عنها تقول فضلت على صواحباتي بعشر خصال أو بتشعر خصال فبليما تذكر عائشة ذلك عن نفسها هذا مما يضطرك ربما يضطر العالم أن يترجم لنفسه ولذلك في كتاب شرح السنة كتاب قيم جدا على وجازته لأبي محمد البربهاري رحمه الله كان يذكر في هذا الكتاب كثيرا يذكر في مقاطعه أو في ثنياه يقول فاشدد يدك بحرج واشدد يدك عليه فإنك لا تجد كتابا في الأصول أعظم منه فإنك لا تجد كتابا في السنة مثل هذا الكتاب طب لما يمدحه بعض المحققين في الحقيقة قال هذا مدح وهذا غير لائق بالعلماء طبعا في هذا الزمان يعني نستشرف قوما يطعنون في السلف منتهى الأريحية يعني مثلا مش عاجب الحفظ ابن حجر يقول لك حفظ ابن حاجب دعني فهمش حاجب يعني منتهى اليسر يعني فكتب الرجل في حشية الكتاب قال وهذا مدح من العالم وهذا لا يمدغي و... كما قال سالفه عن ابن الجوزي ابن الجوزي كثيرا ما يذكر أنه كيف طلب العلم وكنت آتي إلى نهر موسى فاخذ الارغفه اليابسة ولا أستطيع أن اكلها إلا بجوار النهر حتى أغمس اللقمة في الماء وأكلها لأنه نشت وزقت المرار في طلب العلم حتى يصر الله عز وجل لي فحصلت من ذلك شيئا عظيما ما حصله أحد الذين عاصرون. ده كلام ابن الجوجي فأنت إذا ما سمعت هذا الكلام يقولك ده إيه معجب بنفسي وكذلك قالها بعض الناس في وهو بحقي بعض كتبه قال وكان فيه عجب رحمه الله كان فيه نسبة عجب رحمه الله ابن الجوزي هذا أيها الإخوة لما سقط على فراش الموت ارتعد وبكى فقيل ما يبكيت فقال انا الان قادم على الله عز وجل ولا ادري اكون من اصحاب الجنه او النار مثل هذا يعجب بنفسه هذا لا يكون لا يكون ابدا لكن لماذا انما مدح نفسه ليجحز الطلبه كان مربيا كبيرا ليجحز طلابه وهذا من حسن ظننا في مثل هؤلاء العلماء فابو محمد لما يكتب الرجل انه هذا يعني من العجب وان العالم لا يمدح نفسه هذا غلط لكن لما تقرا عن البربهاري تعلم انه كان في زمان غصت فيه البدعه بحلوقهم البدع أكلتهم في هذا الزمان، وأحمد البربهاري مات غريبا طرد طرد من بلدي من أجل البدع وكان ينكر حتى أنه قال مدت يدي تحت الشيف خمس مرات لا يقال لي لا يقال لي أترك ما أنت عليه وإنما يقال أشكت عم خالفك فأقول لا لا يقولوا شبه علمك ولا أترك مذهبك وإنما يقول لا أشكت على الذي خالفك فيقول لا ومدة رأسه تحت الشيف يعني كم سيقتل خمس مرات رحمه الله فلأجل ذلك يمدح كتابه فالعالم له أن يترجم لنفسه وقد قال سيد العلماء عليه الصلاة والسلام في غزات حنين وأظن ذكر ذلك في غزات أحد قال صلى الله عليه وسلم لما ألقى في وجوههم حفنة التراب شاهت الوجوه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب دي يعني نسبه يذكر نسبه والنسب من عيون التراجم أول حاجة تبدأها في الترجمة بتقول إيه اسمه ونسبه رحمه الله هو يذكر عنني أنا مش ابن واحد بسيط إنما أنا ابن عبد المطلب فهذا لعله أن يكون قد ترجم نفسي عليه الصلاة والسلام فسلمان يذكر ذلك عن نفسي قال كنت رجلا فارسيا وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على ورع سلمان رضي الله عنه وعلى أنه لا يكترث إن قال الحق بكثره المخالفه ولا بغيره ممن خالفه إذا ما قيل له أنت فارسي فارسي يعني كنت من عبده النار كنت من عبده النار يعني كنت كافرا وبعدين دخلت في الإسلام هذه تعتبر بمثابة السلمه لمن نظر لنفسه واعجب برأيه لكن سلمان لا كنت فارسيا لذلك لما دخل عمر رضي الله عنه على صهيب صهيب الرومي نشبته للعرب لكنه شبيه وهو صغير رحمه الله وقيل كان يعمل معهم كثيرا مع الروم ويتاجر معهم كثيرا فليس بالايهم لكن هو ليس برومي فاخرج لكنتهم فدخل عليه عمر رضي الله عنه يوم كما يذكر الذهبي في السير فإذا به وجده يقول يا ناس فقال عمر ما له يدعو الناس وهي دخلنا بيته هيلم عليه الناس فقيل له بل يدعو ايحاش عبده طب ليه هو قال يا ناس لانه هو طبعا عنده لهجنه لانه اكثر المكث معه فقال له عمر والله ما انكر عليك يا صهيب إلا ثلاثة أشياء ذكر منها أنك تنسب إلى غير ابيك هو عمر رأى لكنته وكذا فقال له أنت الواحد عربي عرب إزاي ده أنت لسلك معه جو. أنك تنسب إلى غير أبيك فموضع بقى الشاهد قال له صاحب إيه؟ والله يا أمير المؤمنين لو كنت قد خلقت من بعرة اليه إليه هذا لا يضرني أقول نسبي أبوها ده بعرة هذا لا يضرني لكنني كنت قد شبيت وأنا صغير وأيه وحكى له القش، فسلمان رضي الله عنه يذكر ذلك بمنتهى الاريحيه ولا يضره ذلك ابدا قال كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جيش وكان أبي دهقان قريته الدهقان هو الرئيس فكان أبوه رئيس هذه القرية ولعله إنما يذكر ذلك لا ليفتخر وإنما يذكره ليقول انظر كم بذل انظر كم بذلت ابوك رئيس بتاع المنطقه يبقى انت تحت ايه في غايه النعيم مش وكان ابي دهقان قريته وكنت احب خلق الله اليه كان يحبه حبا شديدا فلم يزل حتى حبسني في بيته اي ملازم النار وكما قال في الاثر وان كان هو يضعف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم تحب الشيء فمن كثره حبك له لا تسمع ولا ترى هو يقول حبيبك ابلعلك الظلط، وعدوك اتمانك الغلط إذا أحب إنسان فإنه يعني لا يصدق فيه ولا يسلم فيه بمغمج وإذا كره إنسانه وأبغضه كانت الأشياء المسلمة فيه مطعن فلذلك قيل حبك الشيء يعمي ويصم وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما إذا أحببت إنسان فأرف في حب لي لأنك لو أشرفت في حبي ربما كان حبه عذابا عليك كان حبه عذابا عليك والدنيا لا تخلو من مصائب فهذا الرجل أحب ابنه سلمان رضي الله عنه حبا شديدا فأدى حبه إليه بما قال أن حبسني كما تحبس الجري يعني حبسه كما تحبس اللماء أو الجواري وهذا أيضا إن فانما يدل على أن العادة قديما أن النساء لم يكنن إيه بالخرجات واللجاجات، مش خرجة دخلة. يضرب المثل بحبسهن. حتى حبسني في بيته أي ملازم النار كما تحبس الجارية. وأجهدت في المجوسيه حتى كنت قطن النار. اجتهد وشن رضي الله عنه. أنت إذا رأيت ونظرت إليه، حترى فيه ال ال ال ال ال النار المتطرمة، نار الهمة. رجل لا يستطيع أن يقعد. شترى على مضي هذه القصة الطويلة أنه ما ضره التعب ولا النصب. يعمل. وهو مؤمن بقضيه وهو جسده لم ياخذ على الراحه ولم يتعود على الراحه مثل هذا الانسان يصل الى كل ما يصبو اليه طول ما انتدعو بالعمل لا, لا, لا تمكث ولا تنام تصل الى ما تصبو اليه فسلمان رضي الله عنه وضعه ابوه الى النار طب المجوس بيعود النار ليه شوف بقى العقل عمل ايه نظر الانسان فيهم الى الرجل وهو حي تحط تهديك على جسمك كده تلاقي نفسك سخر يعني في شيء من الدفء فاذا مات الانسان حصل له ايه؟ شيء ما حدش مات كده من اللي ولا ايه؟ فقال لك يبقى هو كان قائم بايه؟ يبقى الروح دي كانت ايه؟ كانت الحرارة يبقى يعبد النار يبقى هي دي اصل الروح وأصل تحرك الأشياء وأصل تحرك الكائنات وأي واحد لما يموت يسقع خلاص يبقى نعبد النار وأنها الأصل في كل شيء وعتب العقل اي انسان يتبع عقله في المسائل عشان كده قال علي رضي الله عنه لو كان دينه بالرأي لكان أسفل الخف أول بالمسح من اعلاه هو انت على الارض بايه؟ باشر الخف مش من فوق طب من فوق كان الأول أنك تمسح مكان اللي هو بيطع الأرض لكن الدين مش بالرأس شرعاه الله عز وجل مخالفا للنفوس وعقلك لا يدرك وعقلك لا يدرك. وأنت ينبغي أن تقر بذلك لا سيامة في التفكر في الله عز وجل كثير من الإخوة بيرسل أنا يجوز لي أن أتفكر في الله يعني الله عز وجل الكبير المتعال الكبير يعني إزاي واشتبع على عرشي طب إزاي هذا الكلام ينبغي أن تقر أن الله عز وجل رحمك فلم يعرفك به او لم يتعبدك بالنظر فيه انت لو نظرت في الكلام ده يذهب عقل لا يتحمل وانا اضرب لك مثالا لان طبعا دي قضية برضو ملحة مثالة التفكر دي اضرب لك مثالا بسيطا جدا لو ان انسان من مهندسين الكهرباء مثلا او مثلا خلينا في التليفون المحمول ازاي بقى الصوتنا الكلمات دي بتصل لهذا الرجل اللي مثلا في السعودية ولا في امريكا ولا في البلاد النائية بتوصل ازاي؟ هتقول عن الطريق الهواء ازاي يعني انا بقى كراجل ما عايش الشهاده دي مش قادر استوعب ازاي بت... طب الطياره دي بتطير ازاي في السماء ماشيه كده حته الحديد وماشي انا مش شايف مراوح ولا حاجه طب بتطير ازاي الراجل المتخصص عنده المسائل دي سهله جدا لكن انت تجهد نفسك في غايه الاجهاد وما تقدرش توصل لان لذلك سيدنا موسى لما قال الله عز وجل ارني انظر اليك فاراد الله عز وجل ان يعرفه انه ما اراد شقائه وانما اراد ان يرحمه بأن يتفكر في آلائه ولا يتفكر في ذاته ابقاء على نفسه قد انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى يعني مش نزل الله عز وجل على الجبل ده تجلى الجبل بس كشف عن نفسه الجبل خر الجبل الجبل ما شابش يكون كده حاجة تديك أثر يعني فاستوى الجبل بالأرض فخر موسى صائقا فلما أفاق علم أن أنا بالعيل المجرادة دي ما درش بالصلك دلوقتي ما درش بالصلك دلوقتي وقال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرق احرق من تهى اليه بصر مش كده اي شيء سبحانه وتعالى لان هذه الأشياء لا تقوى على يعني لا تصبر على رؤيه الله عز وجل فالخلاصة قال سلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من اهل اصفهان من اهل قريه يقال لها جي حتى قال حبسني ابي في بيته ملازم النار كما تحبس الجري وأجهدت في المجوزي في حتى كنت قطنا النار يعني وصل فيها بقى الى درجة ان هو اللي ايه النار دي لاجم لا تخبو يعني ما تطفيش ابدا ودي اعتقاد الجماعة المجوش وطبعا انت عارف اي انسان يعبد شيء لاجم يعمل له حاجة مش ممكن ابدا انك انت تعبد يعني مثلا تعبد شيء وبعدين ما تعملوش جاي كتاب جاي منهج جاي شيء فهم عملوه بقى منهج ايه هو المنهج ان النار دي ما تنطفيش ابدا طيب ممكن تطفي يعني مثلا نولاح كل يوم بالليل ونصيا الصبح يعني عشان راحت الناس لا الذي يشتهد في العبادة ويبذل أعلى درجة يصل إليها هي درجة إيه؟ أنه يفضل واقف على النار كل شيء يحط لها حاطب فوصل سلمان رضي الله عنه إلى إيه؟ هذه المرتبة العلية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو شاعة يعني لا تنطفئ أبدا قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني اني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فجهدت فاطلعها طلعها وعمرني فيها ببعض ما يريد شغل ابوه يوما ودبا اخواننا اصل في غايه العظمه ان الله عز وجل لا راد لامره ولا راد لمشيئته وينبغي ان تعلم ذلك جيدا لتحفز نفسك على الرضا في اشياء الانسان ما يرضيش بها ابدا يعني انت لا ترضى ابدا انك تكون مريض لا ترضى أبداً ليهم والأشفى إحليهم ماشي الناس. لا ترضى أبداً أن تفقد عضواً من أعضائك لا ترضى أبداً إلى غير ذلك من الأشياء التي تحدث لك فترضى بها إمتى لما تعلم أن الله عز وجل لا راد لمشيئته. يعني قضى عليك أنك حتنام في الشرير 30 سنة حتنام 30 سنة فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى فمهما عباشت وتفضل بقى تروح وتيجي عشان ترد قدر الله وأمره مش هينفع مفيش حل لا رد لمشيئتي ينفذ قدره في اي وقت وتحت اي ظروف وانظر الى فرعون بس. سيدنا موسى قصة في غاية الغرابة ما تقرأها الا ويعني ترى يعني فاك يفر. مش ممكن ابدا فرعون جاءه رجل وقال له انت انا شفت رؤيا قال له طيب ايه الرؤيا دي قصها على بعض الجماعة اللي حواليه قال له بس انت هيطلع غلام يذهب ملك فرعون بقى فكر ودبر اعمل ايه فقال خلاص قاتل العيال كلهم كان بني اسرائيل يا اخوانا جماع المستأشدين الان لتعلم مدى ما وصلنا اليه من زل كانوا في غاية الزل يعني كان فرعون مبهذله خلاص وهم تربية الفرعنة يعني هذا الراجل ما يمشيش ابدا الا لما يقرع يعني يقول له كده مش تفضل ما ينفعش طب عشان خطرنا ما يمشي تروح مديله وقفة تلقي ايه يغز السيرة على طول ممكن ياخد بعض ويطلع يجري فقال لك هو تربية الفر فرعون طبعا بما ان القوم دول جماعه ما لهمش عنده اي شيء خالص ما لهمش عنده اي وزن انا شفت رؤية عير هيوصف ملكي لا خلاص يبقى انا اقطع الرؤيا دي ازاي اقتل العيال كل طفل يولد يقتله طب بنو اشترى دول كانوا بيشتغلوا عند فرعون ايه خدمين فاللي اللي بيخدموه بيقوموا على حاجاتهم متاع طيب قالوا له انك ان قتلت كل الاولاد لا نجد بعد ذلك احدا يخدمنا طب ماذا افعل قالوا اقتل شنه واترك شنه وشوف بقى لما يكون اللي بيشير عليك ارزل منك عقلا يوديك في ستين دهن اقتل سنه وشيب سنه يعني ايه؟ طيب ما هو انت الذي تحذره سيحدث برضه العيل اللي انت خايف منه ممكن يطلع في السنه دي لكن قاله خلاص تقتل عام وتترك عام فبدا فرعون ينفذ فاذا بالله عز وجل ينفذ قدره ومشيئته كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق مشا في العام اللي هو سابه اللي شاب في الناس وبرضه كانت حتبقى فيها قدره ان الله عز وجل يحوطه وبتاع عشان يربيه على عينه لكن لا مش انت بتقول أنا ربكم الأعلى طيب أنت لا تملك ان ترد عن نفسك الشر وانظر الذي بيده حتفك يعني هو سبب حتفك سأجعله يخلق في العام الذي تقتل فيه ولن تستطيع شرط تتكلم قال ولا تأتي عليه ابدا وده اللي حصل ولد هارون عليه الصلاة والسلام في العام المعفو عنه وولد موسى في العام اللي بيقتل فيه تحدي من الله عز وجل لهذا الظالم وبعدين أوحى الله عز وجل فأوحينا يا لوم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم تمشيك شندوق وتمحطى موسى فيه والسندوق ده مربوط بحبل ووراها البحر يدخل عليها الجلاوذة تروح زألة في البحر يوم نازل يفضل الحبل ياخذه كده إلى ما شاء الله شوية يخش عليها أين الغلام ما عندناش أشغلال حصلش حامل عندنا خلاص يوم طالع قدر الله عز وجل عليها أن أرسلته في الماء فحصل إيه قطع الحبل موج بقى شايل صندوق فيه طفل صغير المفروض يعمل ايه المفروض يقلبه ظهره لبطنه وبعدين ما تخش على صاحبنا ويموت كده لكن نظر الى قدره الله يعني يا لازم تعلم ان اللي في دماغك مش شرط تنفذه يعني مش كل اللي انت بتصبه اليه عشان بس اذاخذين لا تحزن كل شيء انت نفسك تعمل وتبني عماره ومش عارف ايه زي الراجل واحد قاعد كده راعي غنم وبعدين قاعد تحت شجره في مره عنه لين بعت فاتيت منها بكذا وكذا فاشتريت بقره وبعدين فنجع عليها الفحل فاحبلتها فجاءت بقره فبعتها فاشتريت غنمتين والغنمتين اشترى بهما بقره والبقرة آتي بها مش عارف بايه وفضل يعد في الاموال حتى اذا بعت القطيع اشتريت قصرا كبيرا وكان لي تجاره عظيمه فاذا انا مكثت في القصر تزوجت واذا تزوجت اتيت بالمراه واذا ما تزوجت بها احبلتها فاذا ما حملتها ولدت لي ولدا قلت للولد اذا عصاني اسكت فضرب الزلع اللي كان حيبيحها أصلا وقات على الأرض اكتشف يبقى الحلم راح فيه خلاص ما فيش حاجة خالص اللي كان فمش كل شيء تصب إليه ستصل إليه لأن الله عز وجل شطر مقادير العباد خلاص فإنت بقى تشير كده تتخلب مع قدر لك ما يقول ابن القيم الكلام الجميل إذا ما جاءت سفينة قدر الله فتأطئ لها رأسك فتأطئ لها رأسك تركبها وإلا إن انتصبت لها تفرت ده قدر مش راضي خلاص خلاص شوف هتعمل ايه هتصل الى كما قال لقمان لابنه يا بني ان استطعت ان تقصل لها في خارج عرضي فاصل او حيث لا يراك فاصل تقدر تقول انت كلك في قبضه الله عز وجل لا اخوانا مما يحدوك على الرضا طيب قدر الله عز وجل شاء بان الصندوق يتقطع ويمشي في الماء والموج ما عملوش حاجة خالص فضل الصندوق يسبح لحد ما وصل عند ميت يعني من إيش اللي هنا؟ فيش المكان ده؟ فضر الله عز وجل أن إيه؟ ينفذ مشيئته ويعلم الذين بعده الذين سيطلعون على هذا يعلمهم ان إيه؟ ان أمر نافذ سبحانه وتعالى ركن عند فرعون طيب حيدخل بقى عليه فرعون يقتله نظرت إليه آسية بنت مزاحم فألقى الله المحبة في قلبه فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه ان لها سمعا وطاع طبعا ده قعد متفرعا علينا وأنا ربكم الأعلى ويزيل أنا أر صرته عينه لا تقتلوه حاضر خلاص وامشي يبولها فين في قص فرب الله عز وجل موسى على عينه في قلب قصر فرعون وهو يكره ومع ذلك ربه الله عز وجل في حجه ومع ذلك اذهل الله ملكه على يد موسى مش كده فتعلم ان الله عز وجل ماض امره وان ابيت وان ابيت الكلام ده بقى كثير في القرآن اقراءه كثيرا في قصص السلف مثل سيدنا يوسف أراد كذلك أن يلقوه خلاص حنقتلو في الجب وينتهي وبعدين والله غالب على أمر صعد يوسف وبق هو الرئيس وقال له حمّن عك الأكل يا جماعة لما جبت شو غالب الله عز وجل على أمر فأراد هذا الرجل إنه بحب ابنه يحجبه عن الناس لأجل حبه إليه وألا يختلط بالخارج فينقلب عليه فشاء الله أن يختلط فعزل إيه اختلط الأرض اللي عندي إذهب تنظر إليه في هذا اليوم ذهب سلمان الفارسي رضي الله عنه وانشغل الرجل ببنيان بيتي قال سلمان فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فدخلت عليهم أنظر بذا أيضا يدلك على أن الشعائر الظاهرة ربما يهتدي بها الناس يدلك على أن التعليل اللي يجعل من الجمعة يجتمع فيها هذا الجمع ليه؟ لنبغي أن يظهر شيء من ديننا على شخاطر ينظر إليه الغير ويهتدي به والعيد ما تخرج له في العيد بالجماعات الكثيرة دي ينظر إليك الناس ربما اهتدى أحد بمثل هذه المظاهر فلما علت أصواتهم ذلك قال الله أن تبدو الصدقات تبدأ يعني يعني تظهرها فنعمه أن تبدأ تظهرها وعلاه أن يأتش بك أحد من غير فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبش أبي إياي سمع صوتهم دخل ونظر إليهم ما يعرفش من دون وده يا أخوانا من رعاية الله لسلمان وذلك إنما كان لصدق سلمان ما عليك في حياتك أن تفعل إلا شيئا واحد أن تكون صادقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أصدق فقط وستسلك في طريقك ولن تضام أبدا بس أصدق حدثني بعض إخواننا قال كنت إذا رأيت الكتب لأنه لا يعرف الكتب في مبدع طلبه العلم فقال كنت إذا نظرت إلى الكتاب إن شرح له صدري يقول فأشتريه فبعدما علمت أسماء الكتب علمت أنني قد اشتريت الأمهات يعني هو لا هو صدق بس في طلب العلم على الزكرة وحصل فالله عز وجل يشرح صدره إذا نظر إلى كتاب معين يروح المشتري فبعد كده لما علم الكتب عرف أنه اشتري الأمهات شلمان الفرسي رجلا محايدا يريد دينا يعبد الله به وانت عارف الناش لا يستطيع أحد إن يمشي هو فضل الله عز وجل الناس بتبحث عن الهه ليه حتى ان بعضهم عبد العجل وعبد البقر وعبد الفئران ليه لازم في حاجه تعبدها الصحابي كان ياتي في الجاهليه ويروح جايب الحجر ويحطه ويبدا يعبده ويتعبد ليه لا تصلح ان تشير الا بدين فاذا جاء الدين الحق كان غياثا للملهوفين نفسك غصب عنك تريد دين وفي ترجمه ابن المقفع بيذكرها الزهبي في شعر فبيقول كان هذا الرجل مجوسيا وحضر جاء إلى أبو جعفر المنصور وأسلم على يديه فقال لا أعلن إسلامي إلا بينه الأمراء أمراءك. لأن الراجل برضه ليه هيئات قال له خلاص غدا سأحضر الأمراء وتشهر إسلامك بين يديه تعرف الراجل الذي عمل إيه وضع له العشاء فعفز يزمزم بالمجوسية فشل تحت إسلام فقال له أبو جعفر ما هذا فقال له أكره أن أبيت على غير دين لازم برضه يبقى فيه منه بس ما بتش كده فتبالك فالمرء تعود دي شيء نفسي ملح لازم تطلب الدين فلما كان هذا كان الدين ديننا أبلج دين الاسلام أبلج إذا راه الإنسان هرع إليه خرج سلمان أول منظر إليهم وهم يصلون وطبعا بعض صدخة ما حدستكم أصل إيه؟ آمن بهذا الدين قال فمروت بكنيسة من كنائس النصارى فشنعت أصواتهم فيها يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إيايا في بيته وقلت أن هذا من تهيئة الله له لئن لو كان خرج كان يعرف من دول النصارى وكان منه هو صغير هيبدا ابوه يقول له ايه لا اوعى دي ده دين غير ديننا ودين خطا ودين فكان بمعزله عن الناس تهيئه من الله لقلبه قال فلما مررت بهم وسمعت اصواتهم دخلت عليهم انظر ما يصنعون قال فلما رايتهم اعجبتني صلاته طبعا برضو كما قلت هيئه المصلي وخشوعه وخضوعه انما يؤثر ذلك كله في ايه في الانسان تنظر إليه فتهتدي بصلاته وكان يقال كان محمد بن شيرين إذا مر في السوق لا يراه إنسان إلا واذكر الله لان شكله عليه الهدي والسمت سمت العبادة والطاع فلا يراه إنسان إلا لذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تراهم فقط تؤمن تراهم فقط وهم قائمون على المعاملة والعبادة تؤمن ويدخل الناس في دين الله عز وجل قال أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس اخذوا بقى قلبه ودا يدلك على ان سلمان كان, إيه كان متشوق ومتشوف لدين يعبد الله عز وجل به فاول ما وجد هذه الحقيقه رحيل عكف معهم من اول النهار الى ان غربت الشمس قال حتى غربت الشمس وتركت ضيعه ابي ولم اتها فقلت لهم اين اصل هذا الدين شوف بقى ده سلمان الفارسي كما قلت لك الهم لما دخل علم أن هذا هو الدين الحق خلاص مش شاء مع نص غري أين أجد أصل هذا الدين أريد ان انهل من أصل هذا الدين فقيل له بالشام قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله قال فلما جئته قال أي بني اين كنت طبعا أبوه بهذا الحب العظيم ترك كل شيء وشغل بولدي أين ذهب فلما رجع إليه وهذا الرجل يعني كأن فيه شيء من الحكم شوف الخطاب أول ما دخل عليه قال أي بنية إذا ما دخل الولد وعمل شيء من الخطأ وانت شخط فيه ممكن ياتي أيها يا ابن كنت فين مش انا كنت ماشي ومشأل خبطتنا عربيه أنا أعرف كان صديق لنا قديم وكان حدثت هذا الموقف معاه كانت أمه شديدة عليه فرج من المدرسة وكان بيحب هو والكلام ده أخذوا بعض الإخوة بعض الطلبه وراح واخده عندهم البيت قعد بقى واتغدى وبقى 100 لحد اخر النهار خلاص قبيل العصر طبعا امه خلاص انقطع قلبه اول ما رجع بدأ بقى يفوق انا داخل علامه دلوقتي هقول لها ايه فقلت ايه اللي حصل قال لها مش خبطتني عربية ووقعت على الارض وقال وبتاع... طيب وفي الاثر فيك ما هو خلصك عربيه وطلع كده سليم ايه العربيه الرحيمه فطبعا اخذ اللي فيه نصيب بعد كده وايه وانصرف ولدك بهذه تحمل ولدك, ولدك أي يعني تكون أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسه في لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما جلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك خير من هذا الدين ودينك هذا دينك ودين آبائي وده يا اخوانا العصبية المقيتة إذا كان هذا رجل منصف يقول لنا مررت على دين هو دين حق وأعجبت به أكثر من ديني. أعمل أنا بعدين؟ تبرهون لعل إن أنا أهتدي بهذا الدين. لا هو ما هو عليه من الأرض ثابت لا يتغير ومعصوم. انظر إلى هذا الدين لا دينك خير ودين أباء. ما تغير الناس يذكر الشاطبي أن بعض بعض القوم على مذهب الملكية وكان وعد بعض الناس من الأحناس ففعل المالكي شيء يراه الحنفي حراما. والمالكي لا يراه حراما يعني فعله طب ايه الموضوع قال انا مالكي المفروض نعمل ايه بقى نتركه عرف يقول فقال بعضهم لبعض هل قتنه شوف عشان خالف بس المذهب طب ما هو ايضا على مذهب برضه وعلى وجه من الحق لكن ننظر الى هذه العصبية المقيتة وجعله في مسجد دمشق اربع محاريب اربع محاريب في مسجد دمشق كان بيشل الحنفي الى محراب والمالكي الى محراب والشافعي الى محراب إلى محراب تخيل. اربع محاريب ليه لان لا ولازم مختلفين الشفعي مش عايز يصلي وراء ال ورا, ورا مش عايز يصلي ورا العمليه منقلب فهذه العصبيه انما كانت اصل كل انحلال في ديننا فقال دينك خير من ذلك هو دينك ودين ابائك قال قلت كلا والله انه خير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبشني في بيته قال وبعثت إلى, النص... إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبرون أبوه طبعا خاف قال ل... لجل بفكر ولسه الموضوع بيضور في رأسي رح حط في رجل القيد وحبس عشان لا يفكر في دين غير دين طبعا هذا من إيه؟ من اعتصامي بهذا الدين و... وعصبياته لهم فأرسل سلمان إلى بعض النصارى حد لا يقدر يخبرني هو أرسل إزاي خوكي يا أخوانا إذا قضى الله أمرا قنن له إذا قضى أمرا شوف هاجر تركها إبراهيم في صحراء قاحلة صحراء جرداء لا أنيف ولا جليل ولا زرع ولا شيء ومعها جراب طمر وزمزمية ماء تبدأنا معنا غلام رضيع، بنرضعه وبعدين ده جبل دهنا مش شاف حد خالص وبعدين حطه مش يا إبراهيم لمن تتركنا انصرف إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقالت آي الله أمرك يعني ده عمر بقى من قبل الله ولن تبادع لك شيء فقال لها نعم أو قال أومع برأسك أو ما برأسي قالت اذا لن يضيع فعلا ضيعها الله عز وجل ابد هو اذا قضى امرا سبحانه وتعالى قالنا لا تقدر تولي مين اللي قال للسلمان يا ما لكن نحن على يقين ان حد لانه قال فارسلتوا الى النصارى ارسلهم ايه ارسلهم ايه لازم يكون حد جالوا وبقى معاه على هذا الدين وعلى هذا المذهب وبدأ ايه اشتدوا يا اخوان يؤيده الله عز وجل بشيء فهذا ان دل فانما يدل على ان تقوم بامر الله ولا تخشى تسرة المخالفة, المخالفة من مظاهر صحة العمل وصبرك على المخالفة من مظاهر صحة قلبك خذ ذلك من هذا الكلام قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللفن ما فحواه ومن مظاهر صحة القلب أنه لا يتزعزع بمخالفة المخالفين أو بكسرة المخالفين وذكر في ذلك عن إشحاق ابن رهوي رحمه الله أنه سئل في مسألة فلما أفتى فيها قيل له يقول بذلك أخوك أحمد بن حنبل فقال والله ما ظنمت أن أحدا يقول بقول فقلت ليه لأنه رأى أن ذلك هو الحق ذلك ترجح عنده وده عالم مجتهد يفتي بمشاء إذا تحقق لديه الدليل فقال ظمنت أني مفيش حد على وجه الأرض يوافقني على هذا القول طب ليه ما صبرت يا إسحاق ما خلاص ما تتبع الأكثرين ومثل عن مشاكل لا لصحة قلب الرجل وتأكده من مذهبي فكذلك أرسل الله عز وجل لسلمان من يعينه على أمر دينه فأرسل إلى النصارى جمع اللي هم كان يتعرف عليهم وأن لهم إذا جاء ركب من التجار النصارى فأخبرون تجار الشام ليه؟ لأصل إلى هذا الدين قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة فآذنوني بهم يعني عشان بيبقى على شعة الصف قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا الأشقف في الكنيش شو برضه همته ما رحش قال أي حد لا من الراصل ولذلك ترى هذا الأمر في التابعين نما تعلموه من الصحابة جابر بن عبد الله ركب شهرا كاملا في طلب حديث واحد عشان يجي مصر شو بقى ما من الحجاز لحد ما يجي مصر واشترى جمل عشان حديث واحد بس من عبد الله بن ونيس وقف على بابه فقال انزل قال لا إنما جئتك لحديث ثم عود ايه هو الحديث حديث ايه القصاص ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت انا الملك انا الديان اين الجبارون الحديث وفي الاثر ايضا وفي الحديث ان زر بن حبيش التابعي المشهور سافر الى صفوان بن عسال الصحابي وقال اتيتك من بلاد كذا وكذا مسافرا لأسمع عليك حديث الخف لأنني قد امتريت فيه يعني أنا اشك شككت في الخف ده صحيح ممكن على الخف ولا لا وأنتم أصحاب رسول الله وأعلم الناس به شوف لما أراد المسألة بحفين ذهب للأعلم ذهب إلى الأعلم فكذلك سلمان يبحث عن رأسهم رحمه الله رضي عنه قالوا الاسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين شوف بقى كلام سلمان وقمة الأدب مع التزلل لشيخ ويخوانا الأدب هو الذي يأتيك بما تصب إليه من شيخ طول ما أنت بتكلمه بصلافة طول ما الشيخ يحجب عنك كثيرا من علمه يذكر الزهبي في السير أن حماد بن جيد أتاه الشعب فقال له حديثا تحدث به عن أنس ابن مالك رضي الله عنه سمعته من أنس أم سمعته من ثابت البناني أم شكتك يعني انت سمعه عن عن أنس على طول لأن انت بتحدث عن أنس ولا عن ثابت اللي هو شيخك عن أنس أم شككت يعني في شك عندك فقال حماد قال له إنما يعرض لي مثل هذا كلام ده كلام عايمة يعني لقال له شكيت ولا ما قاله لكن قال له يعرض لي مثل هذا يعني يعرض لي الشك وأي إنسان فينا بيعرض له شك ممكن تروي الحديث يا طرق انت بتشكت الصلاة فقال إنه يعرض لي مثل هذا فلما مضى الشعبي قيل له لحماد يعني كلموه ليه فقال إنه غلام صلف الشعب ده أصدقان بيشف الرجال أول من بحث عن الرجال وجرحا وتعديلا هو الشعب عمر بن شرحير رحمه الله فلما بقى يقعد معايا كلمه ويبدأ يددله في أشئلة لحد ما يعرف أن الراجل ده تمام ولا نروى عنه ولا ننهى عنه فقال إنه غلام صلف وإنني أردت أن ينتفع بهذا الحد فراح مديله كلمتين دول فمش الشعبي ولعله أن يكون خسر نسلة حمادي كامل بهذا القول فانظر إليه كيف يقول له قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك. يعني أنا أشتغل عندك خدام ابتداء أي إنسان دينه عزيز عليه هو الراجل ده مع أنه سعلوق وهلفوت وكما شطر بعد كده أنه كان حرامي لكن لكن مع ذلك له دين برضه لما تقوله أنا جاي على دينك تليه عنده كده شيء من الرق فاستحلبها منه إيه سلمان رضي الله عنه إني قد رغبت في دينك وإني أحببت أن أبقى معك أخدمك في كنيشتك يعني عندك خدام وده برضو تواضع. في كنيشتك وأتعلم منك أنت بقى عندك العلم وأنا سأأخذ منك العلم وأصلي معك قال فادخلني معه في كنيشتي فكان رجل شوء يأمرهم بالصدقه ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنجه لنفسه ولم يعطيه المساكين وده كان ذا بكثير من الأحبار القدامة كما قال الله عز وجل إن كثيرا من الأحبار والرهبان لأكلونا ولا نجم البق يقول لك هات الصدقة ويحفزك على الصدقة وينبغي نحن عشان نعمل تروح من الدول الصدقة يوم وخدها لنفسه ويستحلها لنفسه وبقى إيه لعله يدخلوها في العاملين عليها ولا حاجة جمع جمعوا إليها إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطي المشاكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق ذهب وورق اللي هو الفضة سبع قلال القلة مش القلة بتاعتنا دي القلال دي بتبقى بتبعاد البرميل كده لشان كده الحديث ده على القلتين البعض يفكروا قلتين من بتوعنا لا ده القلال كما قال الأحناف إذا وضعت يدك في طرفها وحركت يدك في أشخالها لا يتحرك الجزء الآخر ده كده يبقى الماء دي بلغت قلتين لهم القلال كبير فجمع الرجل خمس أجيار من هذه من الذهب والورق قال وأبغطته بغضا شديدا لما رأيته يصنع وده من شؤم المعصية المعجلة ممكن تحرص على إنك تكون حبيب وممكن تخدمني يعني مثلا عايزني مثلا لا أبقى كويش معك وتخدمني وتقدم لي كل شيء لكن أنت أصلا لله فقلبي ليس بيدي قلبك بيدي الله لذلك لا يرجى ما عند الناس من خير بمعصية الله وده أصلي في غاية العظمة ينبغي أن تعلمه انت تبقى قائم على أمر الله عز وجل سترى الذين من بعدك يحبونك في الحديث قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل أو نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله أحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض فانت تبقى قائم على أمر الله وكان عمر بن الخطاب كما ترى رضي الله عنه يضرب الأكابر بالجلد الاكابر وآثاره تنبيك يعني عن أخباره رحمه الله رضي عنه يمر في طريقي سيجد رجل قائما مع امراه يروح مديله بالجلد يا أمير المؤمنين نهى امرأتي يقول له هل كان في البيت شان في البيت حتى أنه ضرب يوما خطا سعد بن أبي وقاص دخل النبي وكان له من الوجاه حتى أنه لما مات عمر لما مات عثمان واعتبر الناس الإمارة جاءه ولده وقال له ما طرحت دا إذا رأوك جعلوك أميرا على طول لأنه كان له من الوجاه رضي الله عنه ومع ذلك فلتت الدرة من ايد عمر وجاءت في مين في سعد بن أبي وقاس طيب الجماعة عدونا خانوش يزعلوا ليه لأن عمر ما ضرب لنفسه قد اهو رجل بي بيحكي بيقول مرة علي عمر وانا في وسط الطريق واقف في نص الطريق كده. فضربني بالدرة وقال تنح. تنح فلما كان من العام المقبل قال لي عمر اتريد ان تحج قلت له نعم قال خذ هذه اموال لك لتحج واعلم انها بضربتي لك في العام الفائل شوف فاكر ازاي عمر فقال يا المؤمنين لقد قد قال أما أنا فوالله ما نشيت فعمر يعلم إذا ضرب ضربة كده جت منه يعلم وهو قائم على حدود الله عز وجل لكن لأنه لما لم يكن يغضب إلا لله أجبر الله عز وجل الناس أن يحبوه فقال سلمان رضي الله عنه فأبغطته بغضا شديدا وقع هذا البغض في قلب سلمان الذي هو محب للدين ومحب لمن يرشده له والإنسان إذا وجد رجلا عالما بالدين كان عنده كقرة العين لكن بغض الله عز وجل قلب سلمان لهذا الرجل أو بغض الرجل إلى قلب سلمان لماذا؟ لأنه قام على معصية الله عز وجل وهكذا المعصية كما قلت لك يقول ابن عباس معصية الله عز وجل تورث سوادا في الوجه وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الناس وطاعة الله تورث بياضا في الوجه وقال نورا في الوجه وقوة في البدن ومحبه في قلوب الناس قال سلمان رضي الله عنه فابغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع طب غضه ما تكلمش ليه مع أن سلمان سيتكلم بعد ذلك سلمان رضي الله عنه كان قد أشقط الشيء المتعين عليه الذي لا يعجز عنه وهو إنكار المنكر بقلبه الشيء الذي هو فوق ذلك وطبعا همة سلمان تحق... تؤهله أن يأخذ الشيء الذي هو فوق ذلك وهو الإنكار باللسان أو باليد تعريف الناس لم يكن لسلمان أن يفعله ليه؟ لأنه أولا تلميذ لهذا الرجل طب أنت عايش مع ليه؟ والمصلحة تقول أن أنا أبقى في الكنيسة أعبد الله عز وجل بدل من أن أخرج محدش ولا محدش يؤويني ولا أعرفهم رجل الفارسي كويس؟ دي حاجة الشيء الآخر أنه لو أراد أن يثبت ذلك فدخلوا عليه وقالوا وق لقال هذه الأشياء إنما احتجزتها لانفقها على الفقراء شلتوا لسه جايب الهالي على الفقراء فكان ذلك سيكذب سلمان رضي الله عنه وهذا ما ذكره أهل العلم في قصة يوسف لما احتجز عنده بنيامين اخوه أخوه طيب كان ممكن يدهولهم ويقول لهم خلاص لكن لو كان رده عليهم لكانوا قتلوا تزاي تسرق الحاجة من الراجل وفضحتنا والكلام ده فكان من المصلحه أن يحتجزه عندهم ولو كان ذلك سيضر بيعقوب عليه الصلاة والسلام ولكن قال فأو أبغطته بغدا شديدا وهذا غاية ما تستطيع أن تفعله أنت ولا يعذر إنسان في إنكار المنكر ليس دون ذلك آدني يعني فيش تحت كده من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان أقل شيء تستطيع أن تعمله بإيجاء المنكر أن تبغض المنكر أن تبغض المنكر والشيء العجيب ولذي كنت قد أثرته قبل ذلك ان تجد الانسان يداهم صاحب المعصير يتمر عليه وسيقول لك هذا خير من أن أهجره وهجره ليه وهذا فيه تمجيق للأمة وتقطيع للنشب تقطيع إيه هذا رجل عقّ الله عز وجل وإن كان عندك ولاء بدورك أنت عبد الله بن مغفل في البخاري يمر على غلام غلام وهو الخجز ده إنك تجعل على وتلقيها على السبابة وتلقيها بالإبهام زي العلم تلعب بيني كده بس هو بيعملها يعملها باك بالحصد ويلقيها إلى أعلى تبدأ بيعمل ايه فقال له عبد الله بن مغفى يا ابني لا تخجف فإن هذا يخرق العين أو يكسر السن ولا يصطاد طيرا ولا ينكأ عدوا حضرت تصطد بطير ولا تضرب عدو ومع ذلك ممكن تئس جارك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانتهى الغلام فجاب إلى حاجته وهو راجع وجد الغلام يأخذ عارف قال له إيه قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأتمر والله لا كلمتك أبدا نعم النووي يقول في, في شرح مسلم قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز الهجر أبدا يعني ما تكلمهش تاني أبدا لازل أنه خالف سنة واحدة ابنه الغلام يعني ممكن يؤذره ابنه بس العقل وطايش ولا في حاجة ولا فأنت لك درجات مع الرجل صاحب المعصية تكلمه وتفهمه وتاخد يددي مع أيه كلام ده ما نقولش ان هو, هو ما فعل معصيته ولا عن جهل لماذا؟ ولكن مع ذلك إذا ما وجدته مصرا على معصيتي فلما ترك عليه السلام؟ ولما تداهنه؟ تداهنه في الله عز وجل تداهنه في الله؟ هذا لا يجوز ولو أننا هجرنا أصحاب المعصية وتركناهم لارتدع كل إنسان صاحب معصيه كعب بن مالك والثلاثه الذين خلفوا بكوا وندموا على ما هم عليه عاقبه النبي بإيه؟ درج الفر أو لم يذهب إلى الزحف أصلا فممكن يقتله وانت رجل من الانصار انت عارف من الانصار يعني يعني انت رجل مأمور بيعه الانصار للنبي عليه الصلاه والسلام ان يمنعوه بيعه الانصار ان يمنعوهم يمنعونه منهم وابنائهم فاذا ما جاءت الحرب كانت اول الكتائب هي الانصار لذلك يوم حنين نادى النبي يا معشر الأنصار يا أصحاب صورة البقره تم ايش يا معشر المهاجرين ما الكل جري قال يا معشر الانصار لان انتوا اصحاب الباعة. فنادى عليهم لانه فكعب بن فأنت بقى على الجهاد فكيف تتخلف عني وكان الجهاد عليك فرض عين على أنصار فرض عين الجهاد فكيف تتخلفون عني فماذا أقضه هجره إن صلح بقى كعب بنولك ولا لا جعل هذه الموضوع سلمة في حياتي كل مرة يحدث به ويقول للناس وأنا كنت مخطئ وأنا كنت غلطان إنما زجره دهجر عليه الصلاة والسلام فمداهنه أصحاب المعاصي قال سلمان فأبغطته بغضا شديدا وده لم اقدر اعمله في الوقت الراهن بس لكن بعد كده سترى ماذا فعل سلمان رضي الله عنه لما رأيته يصنع ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل شوق يأمركم بالصدقه ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه شفت يا سلمان ما سكت مات الرجل ونعلم أننا سندخل في ذمه رجل غيري واستطعت أن أنكر بدرجة أعلى من القلب اشتغل على طول فأنكر بلسانه رجل شوق ومع ذلك ده هو بيغرر بنفسه لذلك قال الحافظ ابن حجر لما ذكر قصة أبي ذر في فتح الباري قال وفيها قصة أبي ذر لما خرج لما جاء ينكر على على القوم في, في الزكاة قام على رأس بعض الناس وقال بشر الذين يكنزون المال بجمرة توضع على نغض كتفه ثم تخرج من حلمة سديه لك اين القول الشديد ده فكان أبو ذر رضي الله عنه يميل الى أن الزكاة في اي مال شاكسما قسط من الذكات خرج يبقى مالك برق لا اي شيء تحوشه يبقى كنص فلما خرج هذا الرجل وابغضه وابغضته فئه من الناس طبعا لهذه الشده وخرج برضاه مش بنفي عثمان خرج برضاه الى الرابذه فقال الحافظ في الفتح هذا الحديث آآ آآ آآ الامر بالمعروف والشده فيه ولو ترك الوطن ولو شبت وطنك لكن تامر بدين الله عز وجل وتنهى عن المنكر فسلمان غرر بنفسه انا لما اقول لك دلات العالم بتاعكم ده طلع على فشوش ممكن كانوا يقتلوني لكنه اشراق الامر بنعروف ونهي على المنكر لا يضام ابدا انسان امر بنعروف ونهي على المنكر او شيخ الاسلام لتيمية مات في السجن لكن مع ذلك له لواء معقود لا يخزل ان شاء الله الى يوم الدين النووي كان بيقوم يقف امام بيبر الظاهر بيبر هذا الامام ابن كثير في البداية ونهي بيقول وفيها يعني في هذه السنة تولى الظاهر بيبرس البندق داري وهو الأسد الضاري رجل كان شديد جدا ومع ذلك قام إليه النووي وقال له هاتف فلوش الناس الخراج فما تجدش الناس ناس نسجة أدركها وملجوعها الفقر. حتى أن بيبرس لما أراد أن يأخذ أموال الأموال اللي يشتعين بها على قتال التطر مضى الكل إلا النووي الكل مضى إلا النووي فقال بقي أحد من الفقاء قال أيوه مين قال له النووي فجاء النووي فقال امضي قال لا إنك كنت مملوكا كلام ده بن بالنووي بيبس لكن هذا ما اوجبه الله على العلماء ما أوجب الله على العلماء أن يقوم بالحق هم دول مصدات الرياح عن الأمة فقال إنك كنت مملوكا عند الأمير كذا وكذا وأعلم أن لك كذا وكذا جارية وأن لك كذا وكذا عبد ولكل واحد منهم حصته من الزهب فبيع هذا أولا ثم اوقع لك تبلك بقى أن أنت تاخد فلوس من الشعب فقال الرجل أخرج عني لا تشاكنني في بلد. روحت معه أبدا. فخرج النووي وما عاد إلى البلد وما تخرج خارج البلد. مات عند أبيه رحمه الله. فانظر إلى ما حدث له لأجله القيام بالأمر المعروف لنا المقر والأمثلة في ذلك كثيرة لعلنا نفرد لها يعني درسا إن شاء الله. فهذا سلم الفريشي قال لهم إن هذا الرجل كان لص وكان يأخذ الأموال ويتنزه إزاي غدهم قال أنا أدلكم على تنزه. آقال فدل قالوا فدلنا عليه قال فاريتهم موضعه قال فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءه ذهبا وورقا يعني وفضبا قال فلما راوها قالوا والله لا ندفنه ابدا فصلبوه ثم رجموه بالحجار مهما وريت معصيتك فاعلم انك ستفضح ستفضح أو هذا الرجل عاش طول العمر بسويده وهو الكبير بتاعنا بتاع وترجى بركته ومع ذلك كان عصيا لله فاخر حياته بقت فضيحة شبه لما يظهر الرجل ده يتصلب على خشبه عالية والصلب كان قديما يبقى على ظاهر البلد يحطك على خشبه عالية جدا وبعدين يصلبك فوقها وتقعد هكذا إلى ما شاء الله عز وجل لحد ما جسمك يتاكل وتأتي عليك السباع وتأكلك اللي هو الـ الـ من الطير يعني وتأكل جسدك فكل الناس اللي رايح واللي جاي على البلد شايف فضح الرجل هذه الفضيحة العظيمة وكان يكتم معصيته إنما فضح بسبب هذه المعصي فمهما وريت معصيتك فاعلم أن الله عز وجل يرقبك ولعله عز وجل نيه أن يفضحك يوما ما قال فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكان وهذا أيضا يدل على أن الناس لا يصلحون إلا برجل برأس له, برأس له. ومن مصلحتنا أن تضرب مثل هذه الرؤوس صدب بقى انت تجيب العلماء وتفنر فلان ده مبتدع وفلان ده مش نافع وفلان ده ضعيف وفلان ده كلام ده لا يصلح في دلوقتي تخصص قوم متخصصون في ذلك الجماعة دول كلهم خوارج كل علماء المنطقه خوارج طب من بقي بقي واحد او اثنين ممن تعصبوا له طب هذا الذي تعصبت له هل تعلم اننا اذا التففنا جميعا حوله كطلاب علم وبدانا نساله هو يطيق والله ابدا لا ابدا وان طاق الناس في باب ما اتقان في غير الدين متفرع وطالب العلم لازم ياخد نحو وعقيده ومصطلح وحديث هتدي و... له انت كل ده ده لو ابن تيميه لا يقوم بها فينبغي ان يكون لك راس اول ما الرجل ده ما مات بدروا على طول براس الاخر مكانه برجل اخر فجعلوه مكانه قال يقول سلمان فما رايت رجلا يصلي الخمسه ارى انه افضل منه اجهد في الدنيا ولا ارغب في الاخره ولا ادب ليلا ونهارا من هذا الرجل دي هيئة العلماء مسألة العبادة والطاعة هو دي ثمرة العلم تنظر الى نفسك امام البخاري بيقول ما وضعت حديثا في الصحيح الا وصليت له ركعتين طب اضرب ركعتين في سبع يبقى البخاري صلر بعتشر الف ركعة لذلك بالنسبة للصحيح بس فما بالك بعبادته اي عالم خلقه الله من السلفين وكان قد برع اقرأه في عبادته لتعلموا ان هذه هي مادة دفع هذا الرجل طالب العلم الان اللي هو معربط طول النيل نايم وطول النهار مشغول ومع ذلك يظن انه ما خلع عليك العلم شيئا ولو انك حفظت الدواوين كلها الحفظ ده بمعزل عن العلم مساله الحفظ انت عندك رجل ممكن يكون كافر وبعدين دكتور درس حفظ كتب انت لا تستطيع ان تحفظ جزءا منها ومع ذلك هو كافر الى النار فالحفظ بمعزل عن العلم حفظت ودرست مساله ثانيه لكن ماذا خلع عليك العلم ابن المبارك يقول في الزهد قال ابن المبارك قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم لا يلبس أن ترى ذلك على ظاهره فلا ده أثر على شكله وعلى طول شكله كده يجتم وبدأ بقت عليه الهيبة والوقار والعلم بقى صاد نور كده وبركات على وجه لأن الرجل إذا علم, إذا, إذا علم كان يعمل كما قال الشعبي هتف العلم بالعمل فإن جاءه وإلا ارتاح فهذه صفة الرجل الذي هو عالم لذلك قال سلمان رحمه الله فأحببته حبا شديدا لم أحبه من قبله لم أحبه لم أحبه لهذا الرجل الفائت قبله وأيضا تصلح أن تقال لم أحبه من قبله يعني ما أحببت أحدا قط قبل أن أرى هذا الرجل بمثلي ما أحببت هذا الرجل وكما قلت أن طاعة الله عز وجل تجبر الناس على حبك ولذلك في نكتة عظيمة جدا ليه إحنا فاشلين في دعواتنا إلى الله لأن قلوبنا مليئة بالدفل السالفون كان الرجل منهم إذا كلم الإنسان هدى كانه أمر يذكر الزهبي في السير أن ملك بن دينار قام يوما يصلي فقفز عليه لص في في البيت فاخذ ينظر الى البيت مالك بن دان طبعا من الزهاد المعروفين فاخذ ينظر في البيت فما وجد شيئا فلما انفلت مالك من صلاته وجد الرجل موليا بدا بقى الرجل الحته اللي دخل منها على منها ويمشي فقال له مالك بن دينار على رشلك على رشلك والله اني لا اشتهي ان تدخل بيتي وتخرج ويدك صفرا خلش بيتي وتخرج فاضي وبعدين شوف على رشلك وقف طبعا ده حرامي المفروض ده مازال تقوله له يفر على طول مش كده ده حرامي يعني المفروض ان هو مهدد عارف ان انت ممكن تعمل حاجه مش كده ولا ومع ذلك بيقول على رشتك وقف تعال يجي طيب انا استحي ان تخرج ايديك فاضيه طب اعمل ايه قال يتوضا ويصلي ركعتين الحرامي توضع ويصلي ركعتين شفت بقى القلب ده لان الله جبر اجبر قلبه على طاعة السماء على طاعه مالك بن دينار طاعة الله عز وجل تعطيك هيبه هيبه ولذلك لما حصرت دمشق خرج عمر رضي الله عنه قال أبو عبيدة حصرنا حصارا شديدا حصرنا حصارا شديدا من الروم نخرج لهم ولا تأتينا بمدد قال له هأتيك بمدد فسمع الروم أن جيشا قد خرج قد خرج وعلى رأسيه عمر فحلوا الحصار من, من هيبة عمر وأنت تعجب أن صلاح الدين أفتاه العلماء الراسقون بأن لا تحج ففي عالم يقول لي واحد ما تحجش ده ممكن يبقى في زمن الآن لكن قديما لا اللي عاجة مع لا لكن الآن في فتوى خارجة بيقولك يجوز للمرأة أن تصلي بالبدة البلية اللي هي المفروض يعني هي مش كمس حاجة يعني بس يعني هو بيقال البدة البلية طب دي يجوز لها أن تصلي قالك تغفل النور وتغفل عليها باب تصلي طب ده كلام هذا ليس من مخرج عند أي أحد ممن يفقه ايه يعني تغفل النور ايه تغفل النور وتصلي هذه العورة إنما بدت وقد اختلف أهل العلم في عورة المرأة في الصلاة على مذهبين لا نعلم لهما أثن بعضهم قال الوجه والكفين بس اللي يظهروا والبعض الأخر ألا الوجه ولا الكفين بس أو قال الكفين يصفروا كمان فلا ثالث لهم تبعين أنت من أين أتيت بقى فتوة المرأة العارية دي فده مكتب في جميعنا لكن قديما أفتوا صلاح الدين لا ايه لا تحج ليه أخوانا لأن الصليبيين كانوا يقفون من صلاح الدين يقفوا من من, من صلاح الدين نفسه مش من جيش صلاح الدين لذلك أنا قرأت عنه والله ثلاث مرات يمكس أمام الجيش العرامرم بسبعة عشر ر الجيش كله يفر من الفرنجة ويقف صلاح الدين بسبعتاشر إنسان أو بسبعين إنسان ومع ذلك يقاتل لحد ما يرجع الجيش ويبدأ يحرف ان احنا فينا لجال يعني في رماء وفي قوة و... فطاعة الله عز وجل تكشفك قوة وهيضة وتفلع عليك من الخلع القشيب قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله وأقمت معه جمانا ثم حضرته الوفاء فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله. شبه انظر إلى شمان وهو كل ما تلقى لشيخ يقول له كلمة جائدة في اعتقاد القضاء والقدر. بتعلم أنه عادي، يجداد مش سالت مع في, معاعد في كنيسة قرآء، بيجداد علما. قال وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي به الإنسان حريش على نفسه يمتشق بعالم، لا يصدر إلا عن عن رأيه وأمر. عالم من الذين تكون الله عز وجل ويعرف أنه من الرشدين في العلم. فعلا أن خطأك سيقل مش حولك شيئا عادل لكن خطأك سيقل طالما أنك إذلك قال جعفر الصادق لإبنه يا بني لا تعدم مجالسة العلماء دائما كاتب بين العلماء وبين أهل العلم الراشقين هم إيه لا تضل أو على الأقل لا تزل إلا قليلا فسلمان لما وجد الرجل سيموت لا أريد أن ألتحق بغيرك ومن هو على ديني وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على كشرة الفساد في الأرض عايز واحد يدلني على هذا الطريق مش حلائي فانظر إلى هذا الرجل كيف سيدله فقال له وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم احدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فالحق به شوف بقى وصل من الزمان انك لا تجد انسان راسخ الا ان انا اقول لك مثلا انت في مصر روح مثلا السعودية اروح مثلا الارض اروح مثلا فلسطين فاتبالك عشان تجد راجل واحد تستطيع ان تخيم معه شعائر الله عز وجل فاي غربة كان يحياها سلمان بقى لا تعلموا الاخوة الذين يجزعون اذا ما رأوا الاحداث الحادثة الان كل بلد تجد فيها كل مسلم الان على رأس الارض يؤذى كل مسلم يؤذى فانت بقى لما تجد سطوه الكافرين ويعرض لك الصور الان الحادثه والناس عرايه في في الاستاد واحنا بنعمل فيهم ومستاسف وده يعني برضاهم لا يغرنك انه يقول لك معلش انا اسف ما خدتش بالي الى الان التعذيب ده مستمر وهذا كما قال من بني جلدتهم يعني مش من من غيرهم بعض بني جلدتهم قال هذا قانون في لامريكا ده قانون شيء ثابت إذا اذا دخلت تمسك الناس تعذبهم مثل هذا العذاب وده ما راينه من قديم يعني هو شغلهم قديما ما دخلوا بلده وانا لما ذكرت لكم عمر المختار انظروا الى الايطاليين الذين كانوا يدعون التمدن احنا جايين عشان خاطر نمدن ليبيا عملوا ايه احرقوا حيا كاملا والناس صحي فاذا ما رأى هذه الاحداث يبدا يجلع وتبدا نفسه تنكشف وبعدين قل العلماء واستطال الاعداء علينا وكل يوم هزائم الانسان لا يزيد بهذه الاحداث الانسان الحر الا قوه وصلابه في رايه ولذلك قال هارون الرشيد لما دخل عليه رجل وهو يجود بنفسه هارون رشيد بيموت فدخل الرجل عليه فوجده قاعدا لا أعد وملتحف ده كده لا على نفسه أمره شفت واحد بيطلع في الروح وهو أعد لكن كانوا أشاوس مغاوير فقال له الرجل يا أمير المؤمنين هل اضطجعت فيكونوا أرفق بك يعني تقعد كده تنام عشان يكون أرفق بك وانت بتطلع في الروح فضحك هارون ضحكا صحيحا يعني هأهأ ثم قال له أما سمعت إلى قول الشاعر وإني لمن قوم كرام يزيدهم شماسا شدة الحدثان كل ما تحصل مصيبة يشتد كل ما يخسر في موقع يشتد ويعيد همته من جديد هو ده, هو ده الإنسان الحر لكن اللي يجزع من أول مرة هذا الرجل ما أعد نفسه فهذا سلمان حياته كلها مع هذا الشيف دي حياة سلمان في الكنيسة مع هذا الرجل مات الرجل يبقى هدم ركن ركين عند سلمان رضي الله عنه ومع ذلك إلى من توصي يعني إيه؟ يعني أنا سأسير على هذا الطريق ولن أجي ولن أرجع أبدا سأسير على هذا الطريق فقال له الرجل وطبعا إجابة الرجل كانت كافية أنها برضو تسميه عزمه إيه أنا موجود في الشام تقول لي في الموصل يعني مع ذلك إننا في زمن تقرص اعتكف ذا لا ومع ذلك لما سمع هذه الإجابة قال فانتظرت أو قال حتى هلك الناس فلحق به قال فلما مات وغيب يعني لما دفن وده من بر الطالب بشيخ كان الحجم مدفنوه خلص معنا الرجل فلما غيّب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك ويعطيه سندا يعني أنا جايب وصي برضه وأنا معدل من جاءت هذا الرجل إن فلانا قد أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره قال فقال لي أقم عندي وطبعا الشيخ إذا قال المجلس أقم عندي هذا يكون أحر لي لأنك تبقى تحت عينه. يرى منك شيء يرى شيء موجه لتا يقومك فيكون هذا ارجح واصلح في تربيتي وطبعا نرى ان الوقت يعني قد انسحب منا فان شاء الله عز وجل نكمل قصه سلمان الحافله بالاحداث في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير